الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد هذا هو اللقاء السابع في مادة النحو مع إخواننا وأخواتنا بتونس ونحييهم بتحية الإسلام كالعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا لازلنا بإذن الله عز وجل مع علامات الاسم، وقد سبق أن ذكرنا أن الاسم عرفناه بحقيقته واليوم أو والآن نعرفه بخواصه وقد سبق أن ذكرنا بأن الاسم يعرف بماذا؟ بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض إلى آخره سبق أن ذكرنا الفاء في قوله فالاسم بأنها الفاء الفصيحة وهي تفصح عن شرط مقدر أو عن شيء محذوف بصفة عامة وذكرنا أن ألف الاسم للعهد وليس للجنس وأي معهود سبق قلنا سبق في التقسيم عند قول المصنف وأقسامه ثلاثة اسم, اسم. وقلنا أيضا بأن قاعدة معروفة وهي أغلبية ان النكره اذا اعيدت معرفه فهي عينها والنكره اذا اعيدت نكره فهي غيرها والمعرفه اذا اعيدت معرفه فهي عينها والمعرفه اذا اعيدت نكره فيها خلاف الصريح انه انها غير عينها هذه رباعيه هذه رباعيه طيب ثم ذكرنا ايضا قلنا يعرف ولماذا عبر المصنف بيعرف لان المعرفه تتعلق بماذا بالجزئيات ولا تتعلق بالكليات ولان ايضا المعرفة معنى انه سبق للطالب كان جاهلا بهذه العلامات والان عالمها ولذلك لا يقال الله عارف بل يقال الله عالم ثم ذكرنا ايضا أن المصنف عبر بيعرفوا وابن مالك عبر بماذا بيتميزه وتعبير المصنف أفضل واولى واشمل واجمع لماذا؟ لأن المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى أنه لم يذكر كل علامات الاسم، فقد اغفل كثير من العلامات بل أغفل أهمها وهي النداء الاسناد كما ذكرنا أيضاً لأن الخف أبر المسلم بالخف، وهذه عبارة الكوفيين وأعبر البصريون بماذا؟ بالجر والكسر وهذه عبارة البصريين وضعنا رمزاً الفاء للفاء والراء للراء ثم قلنا أيضا معنى الخف لغة واصطلاحة كما ذكرنا أيضا بأن عامل الجر كما يكون بالحرفي يكون بالمضاف ويكون بالتبعيه ويكون بالتبعية مع ذا البدلية ثم ذكرنا أيضا أن هناك عاملين أغفلناهما إلى المرحلة الثانية وهو عامل ماذا؟ التوهم الجر بالتوهم ايضا الجرب بماذا؟ بالمجاوره الجرب بالمجاوره فالاسم يعرف بالخفض ثم ذكرنا حروف الخفض قلنا بما اننا ذكرنا الخفض خالفنا ترطيب المصنف المصنف هو كما تعلمون ذكر الخفض ثم ذكر التنوين ثم ذكر باقي علامات الاسم ثم قال حروف الخفض ولكن نحن حاولنا ان نربط الحروف الخفض بالخفض, بالخفض وعلى ان الخفض وحروف الخفض ذكرها المصنف مفرقه في مواضع من ماذا من ابواب المتن فقد ذكر ذلك هنا استطرادا والاستطراد حقيقته هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبه أو تقييد وذكرنا من وذكرنا لها معانيها, معانيها ذكرنا الابتداء وذكرنا التبعيض وذكرنا الغاية وأقسامها كما ذكرنا أيضا البيان بيان الجنس وذكرنا معاني أخرى قد سبقت لكم واليوم عندنا أيضا الوقوف مع هذه المعاني معاني حروف الجر لذلك أطلب منكم أن توسعوا خاطركم لمعاني حروف الجر لأن سبحان الله هذه المعاني عليها تنبني الأحكام وبها يفهم الطالب كثير مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم أريد أن أمر عليها مرور الكرام كمرور الحاج بوادي المحصر وإنما أردت أن أذكر المعاني لأقف عندها لأن المقصود أن تفهموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لأن النحوى لا يراد لذاته إنما يراد لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذكرنا بعض معانمين ذكرنا من لابتداء الغاية وبدأنا بمن لماذا؟ لانها أم الباب أم حروف الجر أم الباب كما نقول لمكه أم القرى وكما نقول للقرآن فاتحة أم يا أم الكتاب يعني أصلها أصل الكتاب أو لان حتى قال البعض بأن فاتحة الكتاب جمعت كل معاني القرآن طبعا هذه في نوع مبالغة وقد سبق أن قلنا لكم بأنها جمعت أنواع خمسة من التوحيد توحيد الربوبيه وتوحيد الألوية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد المتابعة وتوحيد ماذا البراءة كل ذلك يأخر من هذه الصورة الحمد لله يا رب العالمين توحيد ربوبية الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات مالك يوم الدين إياه كان عبد وإياه كان استعين توحيد العبادة اهدنا السرات المستقيم سرات الذين أنعمت عليهم توحيد ماذا توحيد المتابعة غير المغضوب عليهم والضال توحيد ماذا البراءة توحيد البراءة من أعداء الله عز وجل فلا يتم توحيد الإنسان إلا بالبراءة من أعداء الله عز وجل وذكرنا أيضا من التي تأتي لماذا؟ للبيان التي تأتي للغاية بنوعيه بنوعيها وتأتي أيضا للطبعير يعني يمكن أن نحذف من ونضع مكانها بعض بعض لأنها تسد ما سدها كما ذكرنا من التي لبيان الجنس لبيان الجنس وبقي لنا أوجها أخرى فركزوا معي بارك الله فيكم هذه المعاني كما قلت لكم أول معنى ذكرنا لها ما هو الابتداء ابتداء الغاية وهذا ماذا؟ هذا أغلبها كما قلنا لكم في الدرس السابق هذا أغلبها كما بينا لكم معنى الغاية معنى المسافة والمقدار وماذا يراد بانتهاء الغاية وبابتداء الغاية انتهاء الغاية هو انتهاء المسافه والمدى كما سبق ان قلنا لكم فمثلا الغايه تنقسم إلى قسمين كما سبق ان قلنا غايه زمانيه وغاية مكانيه وذكرنا امثله الغايه الزمانية كما ذكرنا امثله الغايه المكانيه ثم ذكرنا ايضا الوجه الثاني وهي من التي واهم شيء ينبغي أن يحافظ عليه الطالب الضوابط ودائما أقول لكم من علامات الفهم المحافظة على الموضوع من علامات الفهم المحافظة على الموضوع فإذا سئلت ما معنى من للطبعيط ما ضابطها فقل بأن ضابطها ان تسد بعض ما سد من ان تسد بعض ما سد من يعني بعض تنزل وتوضع في مكان من ويبقى المعنى واضحة ويبقى المعنى واضحة منهم من كلم الله بعضهم من كلم الله منهم أي بعضهم ولذلك هذا الضابط يمكن أن يبين لك ثم ذكرنا الوجه الثالث هو بيان الجنس لبيان الجنس وما ضابط من التي لبيان الجنس ذكرنا لها ضابط وهي قلنا كثير ما تقع بعدما ومهما بعدما ومهما وهما اولى لماذا؟ اولى بها لماذا؟ احسنت إبهامهما حسنت. إبهامهما يعني إبهامهما إبهام يعني وما فيهما من ابهام مفرط ولذلك ربنا عز وجل يقول اوحى الى عبده فاوحى الى عبده ما ما ابهام مهما ابهام ابهام مفرط ابهام مفرط فهمنا هذا ثم ذكرنا الوجه الرابع ولعل عليه, عليه وقفنا او لم نذكره الوجه الرابع إذن الان هذا تلخيص درسنا السابق وهذا التلخيص مهم للطالب لانه يربطه بالدرس السابق لا بد من الربط يربطه بالدرس السابق إذا أردنا ان نفهم اما اذا اردنا ان نختم الكتاب فيمكن ان اختم لكم الكتاب في خمسه ايام ويمكن ايضا ان نختمه في يومين لكن تدخلون تخرجون كما دخلتم تخرجون كما دخلتم دخلتم بلا شيء فتخرجون بلا شيء لكن إذا كنتم تركزون الآن وتحفظون الحقائق وتحفظون الضوابط بإذن الله عز وجل ستقتلون النحو قتلى ستقتلون النحو قتلا. واليوم عندنا قلنا مين عندها كم من معنى خمسة عشر معنى ذكرنا كم معنى معاني ثلاث اليوم نذكر المعنى الرابع ما هو المعنى الرابع تأتي من للتعليم والدليل على ذلك قوله تعالى مما خطيئاتهم اغرقوا مما الأصل من ولكن ادغم ادغم قلنا مما مما الأصل اذا اردنا فك الادغام نقول مما خطيئاتهم مما خطيئاتهم أي ما هي علة إغراقهم ما هي عله اغراقهم من يذكر منكم عله اغراقهم العله مذكوره في الايه خطيئاتهم مما خطيئاتهم اغرقوا اي بهذه المصيبه اغرقوا ولذلك يقولون مات من الخوف مات من الخوف فاذا سمعت احد يقول فلان مات من الخوف من هذه ما معناها للتعليل اي مات وما هو سبب موته لان الموت واحد ولكن الاسباب متنوعه تعددت الاسباب والموت واحد فما هو السبب سبب سبب موته الخوف عله موته الخوف وهذا ستجدون امثله في القران ودائما اقول لكم السباق للحق معنى الاول والاخر انظر دائما للاول والاخر كذلك دائما لا تحكم على الشخص بمجرد أن تسمع كلامه بل دائما تأتي إلى كتاب وتأخذ منه مسألة واحدة أو حكما واحدة وتحكم به وهذا غلط هذا ليس من العدل في شيء كذلك في أي شيء ارجع إلى اللحاق والسباق مفهوم؟ فاذا هذا لماذا للعلة؟ لعلنا نشير اشارات سريعة فقط حتى لا نطيع الوجه الخامس تأتي من للبدل تأتي من للبدل ما هو الدليل الدليل قوله تعالى أراضيتم أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة من الآخرة كيف من الآخرة أي بدل الآخرة فمن هنا بمعنى البدل أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة هل تكون من هنا للابتداء لا هل تكون للطبع لا هل تكون لبيان الجنس لا هل تكون للتعليل لا إذن تكون ماذا للبدليه اي ارضيتم بالحياه الدنيا بدل الاخره بدل الاخره فانت كيف ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره كذلك تاتي من وهذا الوجه السادس الوجه السادس تاتي وتكون مرادف من مرادف لعن من تكون مرادف لعن معنى مرادف لعن يعني تحل محلها يقول ربنا ركزوا معي في الآية فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله سبحان الله كيف القلوب تقسو من ذكر الله هذا أبدا لا يمكن وقد سبق ان بينا في شرح البخاري وذكرنا الرد على ابن عربي الحاتم عندما قال بذكر الله تنطمس القلوب فاذا ممكن ياتي واحد وياتي بهذه الايه لكن اذا كنت تعلم المعاني تعلم المعاني فترد عليه فويل للقاسيه قلوبهم هل القلوب تقص من ذكر الله مستحيل إيش ايش معنى هذا من فركزوا معي فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اي عن ذكر الله القلوب القاسيه هي التي ماذا تترك ذكر الله تعش عن ذكر الله ومن يعش عن ذكر بدليل قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن معنى يعرض فلذلك قال الله عز وجل ماذا قال فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله من ذكر الله ما معنى من ذكر الله اي عن ذكر الله اي عن ذكر الله ويقول ربنا عز وجل ايضا تجدون امثله كثيره في القران يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا كيف من هذا عن هذا اي عن هذا كنا في غفله من هذا يعني كنا في غفله من هذا من هذا لا يعني معناها عن عن أيَّا ويلنا قد كنا في غفله من هذا معناها أي عن هذا فإذا تأتي بمعنى ماذا تأتي بمعنى عن ولذلك يقولون مراد فلي مراد يعني محلها أن تكون هناك عن وإن جاء التعبير بمن وذلك من ماذا هذا من المحسنات البديعية ومن الأساليب البلاغية أن يستعمل الحرف في غير محله لماذا للبلاغة وجزالة الكلام ونصاعته وفصاحته حتى يصبح بليغا فلذلك قال يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا أي عن هذا وقال ايضا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي عن ذكر الله الوجه السابع أن تأتي من مرادفة للباء أن تأتي مرادفة للباء <تصفيق> وركزوا معي. في قوله تعالى ينظرون من طرف خفي كان الطرف مكان لاحظ ركزوا الطرف كانه مكان يقف على الانسان لينظر لينظر لاحظتم المعنى ينظرون من طرف خفي كانهم يعني صعدوا الى مكان لينظر من هناك من هذا المكان ينظرون من طرف خفي هذا اذا تركنا على ماذا على ظاهره لكن معناها ايش معناها معناها الباء ينظرون بطرف خفي طرف طرف العين اشارت بطرف العين خيفه اهلها بطرف خفي فالباء هنا بمعنى ماذا بطرف خفي فجعل هنا بطرف خفي وبعضهم جعل من هنا للابتداء جعل من للابتداء على ظاهرها على ظاهرها هذا يمكن لكنه بعيد والذي ذكرنا لكم أقوى والذي ذكرنا لكم أقوى هذا الوجه كم؟ السامع الوجه الثامن أن تكون من مراد فليفي مراد فليفي كل معنى الظرفية يقول ربنا عز وجل والأمثلة من القرآن يعني أحسن لأن حتى الواحد إذا قرأ القرآن يتأمل يتأمل فيه وإلا كما قال ابن عساكر أعجب ممن يقرأ كتاب الله ولا يفهم معانيه اعجب اعجب ممن يقرا كتاب الله ولا يفهم معانيه سبحان الله يقرا كتاب الله ولذلك لا يحصل له الخشوع لا في صلاه ولا في قراءه لان معانيه يعني يجهلها فلذلك لو قرانا علوم الاله وما يسمى عندهم بالمعقولات ان سبق قلنا بان العلوم قسمان معقولات ومنقولات المعقولات هي علوم الاله والمنقولات يدخل فيها الكتاب والسنه بالدرجة الأولى فلذلك هنا تاتي بمعنى ايش تاتي بمعنى هذا قلنا أروني بمعنى في أروني يقول الله عز وجل أروني ماذا خلقوا من الأرض ماذا خلقوا من الأرض هل من هنا على ظاهرها أروني ماذا خلقوا في الأرض مش من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض وقد جعل بعضهم من هنا لبيان الجنس قال هذا مثل قوله تعالى ما ننسخ من آية من آية جنس الآية ولكن صح هنا معناها في ولهذا يمكن أن يكون حتى هذا وارد أن يكون هذا واردا وقال ربنا عز لاحظوا ماذا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كيف من يوم الجمعة؟ هل اليوم هنا يفيد الغايه غايه الزمانية؟ لا أي في يوم الجمعة إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة بل قال بعضهم هذا كمثل قوله تعالى كما سياتينا ان شاء الله في في حرفي ان في مناكبها في تفيد الظرفيه يعني داخل مناكبها ولا فوق مناكبها بمعنى على كما سياتي ان شاء الله فاذا هنا اروني ماذا خلقوا من الارض اي في الارض في الارض كما قلنا ايضا ايه اخرى ما هي قلنا هذه الايه اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اي في يوم الجمعه الوجه التاسع على التاسع ده تاسع أن تكون مرادفة عند لعند مرادفة لعند ولاحظوا ايضا وركزوا في الآية يقول ربنا عز وجل لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله ايش من الله أي عند الله لم تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم عند الله شيئا شيئا وقد قاله ابو عبيد وجعل بعضهم من هنا جعلها للبدل لأن تنغني عنهم اموالهم ولا اولادهم بدلا ما عند الله ولكن صحيح أو الأرجح هو ما ذكرنا لكم ما هو؟ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله, إيش من الله إي؟, أي عند الله عند الله هذا هو الوجه التاسع الوجه العاشر إن تكون مرادفة لماذا؟ مرادفة لربما مرادفة لربما واشترت بعضهم لها شرطا ما هو الشرط؟ لا يمكن أن تكون مرادفة لربما إلا إذا اتصلت بما ما ولذلك قال الشاعر وإنا لمما نضرب الكبش ضربة وإنا لمما أي لربما وإنا لمما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم ومعنى وإنا لامما لامما لاممما لربما لامما اي لربما فلاحظتم بانها مرادفة لربما ولكن بشرط ان تتصل بما واننا لمما نضرب الكمشه ضربه اي لربما نضرب الكمشه ضربه على راسه ماذا تفعل له تلقي اللسان من الفم تلقي اللسان من الفم ومعنى وإن نال مما أي لربما الوجه الحادي عشر أن تكون مراد فعلا أنا كنت نظمت هذه المعاني وبحثت عنها لكن لم أعثر عليها ولعل إن شاء الله إذا وجدتها أمليها عليكم وإن نال مما ثم الآن الوجه يشل الحادي عشر أن تكون مراد لماذا؟ مرادفة لعله مرادفه لعله فاقرا قوله تعالى نصرناه من القوم كان من القوم معنى من القوم نصرناه من القوم بمعنى على نصرناه على القوم نصرناه من القوم اي على القوم هذا اذا لم نقل بان الفعل ضمن فعلا اخر نصرناه على ظاهرها لانكم تعلمون وهذا ان شاء الله لا اتوسع فيه ان الافعال قد تتضمن فعلا اخر والتضمين مثلا نصرناه النصر فعل نصر ممكن ان نضمه منع منع فيكون نصرناه اي منعناه من القوم يكون على ظاهرها ولا لا يكون على ظاهرها لكن إذا جعلنا الفعل بمعنى بدون تضمين ماذا يكون المعنى؟ نصرناه على القوم مفهوم عثمان؟ إما أن نضمن معنى فعل آخر وإما أن يبقى على ظاهره فإن ضمننا مع فعل آخر فيبقى المعنى واضحا نصرناه منعناه على القوم الظالمين نصرناه من القوم, أي منعناه من القوم الظالمين إذا لا يحتاج الى ان تكون بمعنى علا لكن اذا بقي النصر على حقيقته فيكون نصرناه على القوم الظالمين أو على القوم المجرمين أو نصرناه من القوم من القوم يعني القوم الظالمين ولا القوم الذين كذبوا المهم نصره الله عز وجل الوجه الثاني عشر هذا الوجه اللي يقول العلماء في النحو هذا الوجه اللي هو ممكن طالب يصعب يصعب فهمه أو كما كان يقول أحد مشايخنا رحمه الله تعالى ومات قريبا كان يقول هنا يحتاج الهر إلى أظفاره هنا يحتاج الهر إلى أظفاره ما هو هذا الوجه كم الثاني عشر اكتبوا ضابط ليسول عليكم الفصل الوجه الثاني عشر الفصل ما ضابط الفصل؟ وهي الداخلة بين المتضادين وهي الداخلة بين المتضادين يعني سبحان الله الأصل في الأستاذ أو الشيخ عندما يريد أن يدرس الا يصعب الأمور بل يقول لهم الدرس سهل وإحتوى لو كان الدرسه ما شاء الله صعبا جدا إحتوى لو كان من أمثلة المبالاة أرفع بها حتى ولو كان صفر مشبه فارفع بها وانصب وزد كل له سهل جدا أو كان من أمثلة المبالغ قل له سهل جدا وإذا كنت تدرس اصول الفقه يعني مسالك العله قل له سهل جدا يعني لا تصعب العلم لا تصعب العلم لا تكون قاطعا للطريق على طالب العلم قل هذا الأمر سهل جدا هذا الأمر سهل يحتاج منك إلى قليل من الفكر قليل شغل مخك قليلا قليلا فلذلك لاحظوا هنا الفصل ما هو ضابطها ركزوا معي جيد ما هو ضابطها هي الداخلة على ماذا على ثاني المتضادين هذا هو الضابط الفصل لتكون فاصلة بين متضادين لاحظوا ركزوا معي معنى متضادين أن تكون من فاصلة بين المتضادين اعطيني مثال للمتضادين ركز معي اللي تعرفه المتضادين الباطل والحق متفقان أم متضادين الطيب والخبيث كيف أو ما متفقان ولا متضادين الفساد والإصلاح متضادين ولا متفقان طيب لماذا ذكرت لكم هذا لأذكر لكم الآية القرآنية الله عز وجل يقول والله يعلم المفسد من المصلح فهي لاحظ للفصل بين أو الداخل على ثاني المتضادين أين هم المتضادين هنا المصلح والمفسد واضح؟ انهم يقولون صعبة صعبة هي سهلة جدا الله عز وجل يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيثة من الطيب اذا دخلت على ثاني المتضادين ثاني المتضادين هذا إذا قلنا أيضا على أن الفعل على ظاهره فهي دخلت بين الطيب والخبيث وسطت بينهم فصلت بينهما ودخلت فصلت بين المصلح والمفسد ها والله يعلم المفسد من المصلح واضح؟ ولهذا يسمونها من الفاصلة الفاصلة لكن ابن مالك لم يعجب هذا ابن مالك وما أدراكم ابن مالك رد هذا وقال قل طيب كيف نعرف الفصل كيف نعرف الفصل ماذا أنت تقول هذا يعني بعيد قال لأن الفصل يمكن أن نعرفه ونستفيده من العامل يمكن أن نستفيده من العامل الله عز وجل يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز فيقول ممكن أن نستفيد الفصل من ماذا؟ من عامل مازا وميازا بمعنى ميازا بمعنى فصلة لا يحتاج إلى من بمعنى فصله والعلم هنا يبين لك أن التمييز حصل بماذا؟ بالفعل فهي توجب التمييز هذه صفة توجب التمييز ومنه قوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون ما معنا امتازوا؟ انفصلوا عن المؤمنين يوم القيامة يقول الله عز وجل انفصلوا عن المؤمنين فلذلك انظروا وامتازوا اليوم أيها المجرمون لا سيما من يمنع أبناءهم من الالتزام أو بناتهم الحجاب، ثم يوم يتعلق بهم وهو يحارب دين الله يقول الله عز وجل يخاطبه وامتاز اليوم أيها المجرمون انفصلوا عن المؤمنين هذا المكان لا يليق بكم أنتم انفصلوا عن المؤمنين فإذا جعلنا هذا فالآية عند ابن مالك أن من فيها الابتداء إن من فيها عند ابن مالك للابتداء بل عنده قول آخر وأنا نسيت اين قرأته بمعنى عن بمعنى عن ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث عن الطيب عن الطيب وأرى ممكن أن تكون للابتداء هذا عند ابن مالك وعلى كل أنا ذكرت لكم هذا أن تكون للفصل وإيا الداخل على ثاني المتضادين وقد بينت لكم وذكرت لكم مثالين من كتاب الله عز وجل وسترون امثله في القرآن وفي السنة إذا وقفتم على هذا وأنتم قد فهمتم الضابط سيسول عليكم الأمر إن شاء الله تعالى هذا الوجه كم الوجه <تصفيق> الآن الوجه الثالث عشر الوجه الثالث عشر الثالث عشر هي الغاية الغاية غير لابتداء الغاية الغاية شيء وابتداء الغاية شيء لاحظوا الفرق بينهم وإن كان بعضهم قال هذا النوع هو نفسه الذي سبق في أول معاني منه. لكن كثير من علماء النحو قالوا لا الغاية شيء وابتداء الغاية شيء آخر وذكروا مثالا يبين ذلك تقول رايته من ذلك الموضع ما رايته من ذلك الموضوع اي جعله غايه لرؤيتك جعل هذا الموضوع غاية لرؤيتك فلهذا قال رايته من ذلك الموضوع فالموضوع جعله غايه ماذا لرؤيتك او جعله محلا للابتداء والانتهاء جعله محل لماذا للابتداء والانتهاء فلهذا قال رايته من ذلك الموضوع طبعا أنتم تعلمون أن العلماء قالوا في هذه المسألة غير هذا ولكن افهموا هذا جيدا في المرحلة الثانية ممكن نذكر أوجها أخرى ونذكر ما قيل فيها ونتوسع أكثر الوجه الرابع لا للرابع التنصيص على العموم الرابع عشر طبعا نعم يعرف الرابع عشر التنصيص على ماذا؟ على العموم الرابع عشر التنصيص على العموم لماذا قلنا التنصيص على العموم على العموم هذا تأدب مع القرآن وإلا هي يقال لها زائدة زائدة لكن نحن قلنا التنصيص على العموم وهي زائدة إن شئت أن تزيد التنصيص على العموم وهي زائدة وهي زائدة تقول ما جاءنا من بشير ما جاءنا من رجل هذه من كيف هي زائدة ولكن هي نص على العموم عموم الرجال ما جاءوا ما جاءنا من رجل عموم الرجال لأن لاحظوا هنا أن قال للعموم لأن دخولها يحتمل نفي الجنس ويحتمل نفي الوحدة يفهموا لي هذا بارك الله فيكم لا باس ان كان هذا كما يقولون هذا التبرع أو كما يقول هذا من الجواب الحكيم أو نقول هذا استطراب يعني هنا لما قلنا ما جاءنا من نذير ما جاءنا من بشير ما جاءنا من رجل لاحظتم أن من دخلت على النكرة على النكرة وليس على المعرفة ما جاءنا من بشير ولا نذير هذا القرآن ما جاءنا من بشير من بشير فمن هنا ماذا نقول ماذا نقول فيها من هنا للتنصيص على العموم وهي زائدة في غير القرآن وإنما في القرآن نقول هي صلة للتأكيد وللتقوية لأن المقلت ما جاءنا من رجل يحتمل دخولها على ماذا على ما يفيد النفي يحتمل نفي الجنس ويحتمل نفي الوحدة ولهذا افهموا لي أولا ما هو نفي الجنس وما هو نفي الوحدة أولا نفي الجنس ونفي الوحدة هذه حروف نفي الجنس تدخل على نكرة وتنفي جنس الشيء كما قال تعالى لا ريب فيه أي نفع عنه جنس الريب والشك والتهمة والحاجة بأنواعي الريب الثلاث مفهوم؟ مم. فتقول لاحظوا ركزوا معي أنا أعطيكم مثال للتقريب لأن هذا في الألفية وسيعطي في آخر المتن ولكن أعطيكم مثال للتقريب لو واحد قال لا رجل لا رجل في المسجد لا رجل في المسجد وقلت سأدخل المسجد وأحفظ كتاب الله لأنني لا أجد هناك احد فدخلت فلم تجد احد لأنه هنا نفى ماذا جنس الرجال يشمعنا جنس الرجال يعني رائحة الرجال لا توجد هذا النفي ماذا للجنس لا النافي للجنس ماذا تعمل تنصب الأول وترفع الثاني ولا تدخل إلا على النكيرة ولا شروط طبعا العاني فهموا هذا على جهة الإجاز للتقرير فقط هذا نفي للجنس الحمد لله قال سأذهب إلى المسجد لما سأل قال هل في المسجد أحد قال لا أحد في المسجد لا رجل في المسجد فدخل فإذا به ما وجد رائحة الرجال لأنه نمنا في ماذا ما الذي وقع جنس مم. جنس بعد ذلك يعني قضى مدة ثم التقى نفس الرجل فقال له هل في المسجد أحد قال لا رجل في المسجد هذه المرة ما قال شيء لا رجل قال لا رجل في المسجد لا رجل في المسجد قال الحمد لله راحا اليوم أيضا سأحفظ جزءا من كتاب الله عز وجل لأنه لا يوجد فيه رجال المسجد فارغ فلما وصل إذا بالمسجد ممتلئ إذا بالمجد ممتلئ فغضب الرجل ولقي صاحبه وقال تكذب, تكذب. أنت تقول لا رجل قال يا هذا أنا لم أقول لك لا رجل إنما قلت لا رجل يعني رجل واحد ما موجودش لكن رجل كثر نعم فهو نفى الجنس ولا نفى الوحدة نفى الوحدة فهي ماذا تفعل هذه النفى الوحدة ترفع الأول وتنصب الثاني تعمل عمل ليس لا رجل في الدار لا رجل في المسجد أي كائن في المسجد ولذلك لاحظ فإذا قلنا هنا مثلا كما هنا التنصيص على العموم ما من رجل في الدار أو ما جاءنا من رجل ما جاءنا من رجل هنا دخولها يحتمل ماذا يحتمل نفي الجنس ويحتمل نفي ماذا نفي الوحدة ولهذا يصح ان يقال بل رجلان بل رجلان لكن هل يمكن أن نقول بل رجلان بعد دخول من لا يمكن عندما تقول ما جاءنا من رجل لا يمكن أن تقول بل رجلاني أنت قلت من من لتنصيص العموم أنت تنص على أنه لا يوجد رجل ما جاءنا من رجل فلو قلت مثلا ما جاءنا أو قلت لا رجل لا رجل في المسجد ثم قلت بل رجلان يمكن لكن إذا قلت من دخلت من هل يمكن مع ذلك؟ لماذا؟ لأن من نصت عن العموم ومنعت كل شيء مفهوم هذا؟ مفهوم؟ طيب إذن كم معنى هذا الآن لمن؟ رابع عشر إذا الآن الخامس عشر أيضا توكيد العموم توكيد العموم بعض العلماء يرى أن هذا الوجه التنصيص على العموم وتوكيد العموم شيء واحد والصحيح ان التنصيص على العموم غير التوكيد. التوكيد او توكيد العموم بينهما فرق التنصيص على العموم مش هو توكيد العموم, توكيد العموم. تنصيص على العموم عرفنا اعطيني مثال توكيد على العموم وكلاهما زائدة سواء تنصيص على العموم او توكيد العموم سمعتم هي زائده لكن في القران دائما نقول إيش نقول صلا فتقول ما جاءنا من أحد ما جاءنا من ديار في المثال السابق ماذا قلنا ما جاءنا من رجل بينما الآن ما قلنا ما جاءنا من رجل لماذا قلنا أحد وضير أحد وضير لماذا قلنا أحد وضير ركزوا معي جيدا وهذه تتعلق في مسألة التوحيد ربنا عز وجل لم يقل قل هو الله العالي قال قل هو الله احد احد سيدنا نوح لما بقي ألف سنه الا خمسين عاما طبعا يدعو قومه الى كلمه لا اله الا الله وهم كانوا يستهزئون به ويسخرون به وكلما مر عليه ملأ من قومه يسخرون منه قالوا البارحه كان نبي واليوم اصبح الجار قال إن تصخروا منا فإن نصخروا منكم كما تصخروا فسوف تعلمون من ياتي عذاب يخزيه ويحل علي عذاب موقي إلى آخر الآيات المعروفة لديكم فأخبره الله عز وجل قال يا رب دعوتهم ليلا وجهارا ونهارا يعني دائما يدعوهم إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم ولم يقل أصبعهم أصابعهم كناية عن الإعراض التام كما قال الله عز ويوم يعظ الظالم على يديه لم يقل على يديه على يديه كناية عن الندم التام فماذا قال؟ أخبره الله فقال وما آمن معه إلا قليل قال بعض المفسرين بأن آمن معه ثمانون وقيل ثمانية وتصور ألف سنة ألف سنة وهو يدعو إلى التوحيد ما آمن معه إلا ثمانية وتصور لي من يركب المنابر في زماننا والمنابر تشكو الله من ركابها وقد بلغني أن بعضهم في تونس في هذه الأيام صعد على المنبر وصار يكفر بالعين أي من ظواهر كافر والشيخ الحويني كافر والشيخ بن باز كافر والشيخ العثيم كافر وأنزلوه من المنبر قرأ يا عباد الله يوم ويومين إذا قرأ ثم صار يكفر وانظروا إلى سيدنا نوح ألف سنة قال الله وما آمن معه إلا قليل وأنتم تعلموا الحديث يبعث الرجل النبي يوم القيامة وليس معه إلا رجل في رواية وليس معه أحد ألف سنة لأن الله أخبره قال لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وما آمن معه إلا قليل لما رأى أنهم مصرون على الكفر وعلى البغي ماذا قال ركزوا معي ربي لا تظر على الأرض من الكافرين ماذا قال ديارة لماذا قال دياره لماذا قال لم يقل بيوتا لماذا لم يقل اسكنا قال دياره لماذا كما قال ربنا عز وجل الله أحد أحد ولماذا كان بلال يقول أحد أحد لماذا ركزوا لي الفرق بين ماذا صيغه العموم وماذا آخر وتوكيد العموم لان أحد فيها عموم وديار فيها عموم فاتينا بمن لتاكيد ماذا لتاكيد العموم لتأكيد العموم فهما صيغه عموم من احد وماذا اخر وديار وديار فلذلك قال لا تظر على الارض من الكافرين ديارا انك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلد الا فجرا كفارا قال بعض العلماء هذا غيب هذا غيب كيف علم انهم يلدون فجارا وكفارا إذا مع انه يعلم الغيب مع أنه لا يعلم الغيب الا الله قل لا يعلمهم في السماوات والارض الغيب الا الله إذن كيف عرف هذا قالوا هذا ليس غيبا لان اخبره الله لن يؤمن من قومك إلا من قد امن على كل هذا في التفسير ان شاء الله ولعل لنا اليه عوده المهم بين هذا هل رايتم الفرق بين التنصيص على العموم وبين توكيد العموم التنصيص على العموم ما جاءنا من رجل وتوكيد العموم لان احد وديار من صيغ العموم فزدنا تاكيدا لهم بادخال من عليها لان ديار واحد هما صيغتا عموم لكن بعض العلماء شرط في النوعين ثلاثة أمور. شرط في النوعين ثلاثة أمور. ما هو من النوعان؟ من يذكر لي منكم النوعان؟ النوعين. طيب من هما النوعان عثمان؟ شرط في النوعين ثلاثة أمور. ما هو النوعان هنا؟ صفا ما هو النوعان هنا؟ أين نعم؟ واحد توكيد العموم وماذا آخر؟ والتنصيص على العموم. تنصيص. هذا هو النوع أنا عثمان. توكيد العموم والتنصيص أوه. على العموم. قال له الله أكبر. شرطه ثلاثة شروط. شرطه ثلاثة شروط. الشرط الأول تقدم النفي أو النهي أو الاستفهام. تقدم النفي. او النهي او الاستفهام تقدم النفي او النهي او الاستفهام اذا ليكون التنصيص على العموم او توكيد العموم ماذا ينبغي ان يتقدم عليها لا بد ان يتقدم النفي او النهي او استفهام فهمتم اول النهي النفي او النهي او الاستفهام هذا شرط واحد ماشي ثلاثه شروط هذا شرط واحد شرطان طيب اعطيني مثالا يعني تقدم النفي مصطفى انا احب الامثله من القران ربنا عز وجل يقول وما تسقط من ورقتهم. ورقه ورقه لاحظوا فيها معرف لنا كده نكرة, نكرة. آه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط تنسيس العموم يعني عام كل الأوراق التي تسقط انظر إلى المعنى فأنت لربما تقرأ هذه الآية لكنك لا تغوص في ماذا؟ في معانيها ولا تصبر بالسين ولا تصبر معناها ها الا اذا فهمت معاني الحروف وما تسقط من ورقه ويقول سبحانه وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت من ما ترى ما نفى اذا تقدم النافي من تفاوت تفاوت نكره ولا ايش يعني انظر الى السماء هل ترى فيها من تفاوت كرر النظر اتعب نفسك على ان تجد هناك نقصا مستحيل انظر الى خلق الرحمن هل ترى من تفاوت مستحيل فرجع البصر هل ترى من فطور ايضا هل هل هنا استفهام هل ترى من فطور مفهوم لا هذه حالة جاتني عدة مرات يعني لا أستطيع أن أتنفس هل ترى من فطور بالاتعاب والإرهاق هل ترى من فطور مفهوم هل ترى من فطور فطور هنا كيف هي نكرة دخلت عليها من يشترط أن يتقدمها ماذا نفيون كما قلنا ما تسقط وما تسقط وقلنا أيضا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت كما قلنا هل هل ترى أو قال الله عز وجل فارجع البصر هل ترى من فطور من فطور لاحظتم فماذا تفهمون من هذا من هذه الايات يعني التنصيص على العموم لا يمكن بتاتا أن تشاهد فطورا لا يمكن بتاتا أن تجد في خلق الله تفاوتا لا يمكن بتاتا أن تسقط ورقة لا يعلمها الله سبحان الله انظروا ندر المعاني ولا يمكن أبدا أن تفهم كلام الله وأن تجهل القرآن تجهل معاني المعان الحروف ولهذا نقول لا يقوم من أحد لا يقوم من أحد إذن لا بد من ماذا الشرق أو ماذا عثمان لا بد أن يتقدم النفي او النهي او الاستفهام زاد الفارسي ابو علي الفارسي زاد الشرط زاد الشرط فيكون تقدم النفي والنهي والاستفهام وماذا اخر والشرط والشرط يذكرون بيتا يقولون ومهما تكون عند امرئ من خليقة ومهما تكن عند امرئ من خليقه وان خالها تخفى أو تخفى تخفى على الناس تعلمي وبعضهم قالك يجوز حتى تخفى ومهما لاحظ ومهما مهما تكون تكون مهما اسم شرط جازم يجزم فعلين كما سبق لنا سبق ان قلنا بان الجوازم تنقسم الى ماذا إلى ثلاثه اقسام قسم يجزم فعل واحده وقسم مختلف في في الجزم في ثلاث او وقسم يجزم فعلين يسمى فعل الشرط الثاني يسمى جوابه هذا سيأتيكم إن شاء الله ها هذا سبق لنا في درسي الثلاثاء فماذا طيب ومهما يكون عند امرئ من خالقة ما المراد الخالقة الخالقة هي الطبيعة السجية إذا كان عندك أي شيء مخبأ لاحظوا إذا الإنسان ظهرت عليه سيئه فعلم أن لها أخوات إذا ظهرت عليه حسنات حسنة فعلم أن لها أخوت وإذا كان الإنسان كيخبأ يخبئ ويخفي فيه صفة من الصفات يبارز بها الله من المعاصر صلى الله لا يفضحنا من المعاصر فيخفيها عن الناس لا بد أن يأتي يوم وتفتضح ويفتضح عمرك أو تفتطح بتلك المعصية وهذا قال الشاعر ومهما يكون عند مرئ من خالقة من طبيعة ومن ذنب ومن معصية ومن شيء ومهما تكون عند مرئ من خالقة وإن خالها معنا وإن خالها وإن ظنها, وإن ظنها تخفى أو تخفى تخفى على الناس تعلن لعن البيت واضح أين الشاهد عندنا أين الشاهد عندنا؟ من خليقة لأن من هنا من, هنا من ماذا؟ دخلت على ماذا؟ دخلت على المكرة وسبقها ماذا؟ سبقها الشرط تكون ومهما تكون عند امرئ من خليقة من طبيعة ومن سجية ومن سريرة ومن ماذا آخر؟ شنشنة ومن طبيعه سميها كما تشاء جاء نعرفها من اخسر فماذا وما تكن عند امرئ من خليقه وان خالها تخفى, تخفى عن الناس على الناس تعلمي هذا الشرط الاول الشرط الاول لابد بد ان يتقدمها ماذا نفي او نهي او استفهام او شرط هذه الاربعه تعتبر ماذا شرطا واحده الشرط الثاني تنكير مجرورها يعني أن يتقدمها نفي أو استفهام أو نهي أو شرط وماذا آخر ويكون مجرورها نكرا ويكون مجرورها نكرا يعني تنكير مجرورها هذا الشرط الثاني الشرط الثالث كيف تكون كونها فاعلا او مفعولا او مبتدا كونها فاعلا او مفعولا او مبتدا اما ان تكون مفعولا او مبتدا او فاعلا يعني طبعا وان كانت مجروره في اللفظ هي اذا كانت فاعل فهي مرفوعه في المحل واذا كانت إذا كانت مفعولا فهي منصوبه في المحل وهكذا هل من خالق هل من خالق غير الله اين مبتدا هنا غير الله هذا خبر اين المبتدا هل حرف استفهام من حرف جر هنا خالق مجرور كيف هي خالق نكره ولا معرفه نكره نكره ما الذي سبقها استفهام هالشط الاول سبق استفهام ومجروره كيف هو نكره خالقين نكره طيب بقي شيء اخر لابد ان يكون مبتدا او فاعل هذا ايش هو في الاعراب مبتدا خالقين هل من خالق من تكون زائدة لماذا نقول زائدة صله طبعا زائدة في غير القران اما في القران نقول هي لتنصيص العموم زائدا للتاكيد لتنصيص العموم يفهموا هذا حاولوا ان تغوصوا في معاني هذه الحروف فيكون المعنى هل خالق غير الله يرزقكم فخالق مبتدا مرفوع مجرور مجرور مرفوع محلا مرفوع محلا فلذلك نقول ما ان تكون فاعلا ما جاءنا من احد ما جاءنا من بشير ما نافية لاحظوا من بشير من هذه زائدة هنا في القرآن نقول صلة الدبل لتنصيص العموم فهمتون كيف فبشير كيف هي نكرة سبقها ماذا النفي, النفي ما جاءنا وأيضا الشرط الثالث إما أن تكون فاعلا هنا ما يش موقعها في الإعراض فاعلا فاعل. ما رأيت من احد ما رأيت من أحد فمن أحد هنا يشهر نفعل به فإذا هذه الشروط هل بقي إشكال؟ هل بعد هذا البيان من بيان؟ طيب هذه بعض معاني من وقد ذكر ابن هشان شروطا لماذا لهذا القسم الأخير أعرضنا عنها اقتصارا لعل إن شاء الله في المرحلة الثانية نتوسع أكثر وايضا لعل إن شاء الله بعد الامتحان سنرى لعله لا ستكون هناك جرعة زائدة لكم بإذن الله عز وجل طيب الشرط الأول ماذا أن يتقدمها نفيون أو استفهام أو نهيون أو شرط زاد أبو علي الفارس الشرط طيب ايضا شرط ثاني أن يكون تنكير مجرورها يعني أن يكون المجرور نكره الشرط الثالث هذا المجرور اما ان يكون فاعلا أو مفعولا أو مبتدا ذكرنا مثال مبتدا هل من خارق غير الله ذكرنا مثال الفاعل ما جاءنا من بشر ذكرنا مثال المفعول به كما قلنا لكم ما ضربت من احد ما ضربت من أحدهم. هذا الحرف الأول من حروف الجر ننتقل للحرف الثاني ما هو الحرف الثاني ويم و الى فطبعاً إن شاء الله بعد الفراغ من الدرس إذا كان إخواننا يرون أننا ما ينبغي أن نتوسع هكذا لا بأس أن نذكر المتن ونشير المعنى وخلاص فهمتم وكفى فهمتم فهمت هذا؟ طيب أما هذه المعاني وهذا إذا شئتم أما إذا شئتم أن نبقى هكذا فكما تريدون الآن عندنا ماذا؟ حروف الجر ذكرنا مين؟ الآن الحرف الثاني ما هو؟ إلى إلى طيب إلى من يعره منكم إلاء؟ من منكم يعرف إلاء؟ إلى حرف جر مبني على السكون المقدر على الألف إلى حرف جر مبني على السكون المقدر على الألف من أجل التعذر لا محل لهم الإعراب هذا إعراب إلاء ولا أحب أن أعيد إعرابها مرة أخرى إلى حرف جر مبني على السكون مقدر على الألف مبني على السكون مقدر على الألف لماذا لأجل التعذر تعذرا في الألف استثقالا في الياء والو يفقد مثالا كقال موسى معشر اليهود قد يأتي محمد ويخدم الجهد هل له محل من الإعراب إلى لا محل له من الإعراب الحروف لا محل لها من الإعراب لا محل لها من الإعراب مبني على السكون فمن لذلك نقول مبني على السكون شتا تقول الى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب هكذا مبني على السكون لا محل له من الاعراب طيب فماذا الى كم لي هذا الحرف من وجوه كم لي هذا الحرف من معاني وركزوا معنا له معان ايضا ولكن لم تصل الى معاني الام لم تصل الى معاني الام فمعاني إلى وأوجه إلى ثمانية. أوجه إلى ثمانية، ما معنى ما هو المعنى أو الوجه الأول؟ ما هو المعنى أو الوجه الأول؟ الجواب: المعنى أو الوجه الأول انتهاء الغاية. الوجه الأول لماذا؟ الى انتهاء الغايه طبعا الى كم تنقسم الغايه الى قسمين لاحظوا،, لاحظوا هنا فرقوا بين ابتداء الغايه وبين انتهاء الغايه فمن الاولى لمن كانت ابتداء الغايه ولا انتهاء الغاية؟, <تصفيق> الغايه الان انتهاء الغايه فاذا سالناكم الى كم تنقسم الغايه هنا إلى قسمين يعني <تصفيق> انت... انتهاء <تصفيق> للزمن وانتهاء للمكان لأن كما قلنا في الدرس الماضي في أول معاني حروف الجر وهي من ماذا قلنا فيها تنقسم إلى قسمين ابتداء الغاية الزمنيه والغاية المكانية والآن ماذا نقول نقول انتهاء الغاية الزمانيه وانتهاء الغايه المكانيه, المكانية. هذا هو الفرق بينها اذا وحده فيها انتهاء الزمان وحده فيها انتهاء المكان وحده فيها ماذا في من ابتداء الغايه وابتداء المكان ابتداء الزمان وابتداء المكان مفهوم ابتداء وابتداء المكان مفهوم هذا اذا ان شاء الله هذا سهل ولذلك نباته في القسم السابق ما هو مثال انتهاء الغاية الزمانية؟ ما هو مثال انتهاء الغاية الزمانية؟ ركز مع مصطفى الجواب انتهاء الغاية الزمانية ما دليلها؟ دليلها قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل ويقول الله عز وجل فنظرة إلى ميسورة يعني الإنسان إذا كان عليه دين عليه دين دين وإذا به كان معسر ربنا عز وجل يقول لك فنظرة إلى ميسورة وطبعا لاحظ الحسنه بعشر صدق بعشر والقر بكم ثماني عشرة حسنا أكثر من من الصدق ولهذا كان من كان له أموال ويستطيع أن يرد الدين ولكنه لم يفعل فهذا ارتكب كبيرا من الكبائر ولهذا العيثم ذكر في الزواجر من الكبائر الطماطل في الدين ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلمهم مطلو الغني أو مطلو وجهان مطلو الغني ظلم عندك أموال تستطيع أن تسدد دينك لكنك لا تفعل أنت ارتكبت كبيره مثلك مثل من سرق مثل من زنى مثل مثل مثل وإن كالكبائر فيها أنواع وفيها يعني مراتب هذا فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها وربنا عز وجل يقول فناظره يعني إلى الغاية إلى ماذا؟ إلا. إلى ما سورة إلى أن الله عليه ظلم. ظلم مطلو الغني أو مطلو مطلو الغني ظلم فالله عز وجل يقول إلى ما سورة هذا مثال ماذا انتهاء الغاية الزمنية ما هو مثال انتهاء ماذا؟ الغاية المكانية, سبحان <تصفيق> المكانية. نعم إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى مفهوم هذا؟ طيب متى تكون الغاية بنوعيها؟ معنى بنوعيها؟ الزمانية والمكانية متى تكون الغاية بنوعيها؟ داخل أو قل بماذا نعرف أنها داخل أو غير داخله بماذا نعرف؟ مثلاً ثم أتم الصيام إلى الليل هل إلى الغاية داخلة ولا غير داخلة ها داخلة ولا غير داخلة أنتم تعلمون ولعل إن شاء الله لأن هذا ضروري هذا يحتاج إلى نذكر مثل هذه القضايا أنتم تعلمون أن الإمام مالكا قال من أكل شرب ناسيا في رمضان فعليه الكفر أفعليه القضاء عفوا فعليه القضاء مع ان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قضاء عليه النبي صلى الله عليه قال فانما اطعمه الله وسقه من اكل او شرب ناسيا فلا شيء عليه فلا قضاء عليه فلا فانما اطعمه الله قال امام مالك الله عز وجل يقول ثم اتم الصيام الى الليل ثم اتم الصيام الى الليل فقال اذا الى تفيد الغايه معنى انك تصوم الى الليل فاذا قلنا تفيد الغايه الى معنى حتى يخرج الليل تبقى صائم حتى يخرج الليل حتى يدخل الليل كاملا ممكن اذا قلنا بأنها تفيد الغايه كما قلنا ايضا فنظره إلى من صوره الى ان يحصل له ماذا التيسير التيسير هذا ممكن جائز فماذا فالصحيح ان يقال ركزوا معي جيد في مسألة الغاية هل داخلة أم غير داخلة هنا كلام طويل ركز مصطفى معي من العلماء من قال عندنا حرفان عندنا حتى وعندنا الى أيهما يفيد الغاية فإذا قلت إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها أو حتى رأسها من حتى رأسها يعني احترأ صوام أكون يفيد الغاية ولا ما يفيد الغاية أفاد الغاية يعني استوفى كل شيء لكن إذا قلت ثم أتم الصيام إلى الليل هل الليل داخل ولا غير داخل لا غير داخل فإذا رجح كثير من العلماء والصيام المالكية قالوا بأن الغاية تكون مع احتى ولا تكون مع إله ولكن صحيح استدلوا حتى قال بعضهم وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل الى وحتى دخل وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى وحتى دخل فهمت البيت وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى وحتى دخل, فاهمت البيت؟ فاهمت البيت الأصح الأصح وحتى دخل يعني عندما تقول ثم أتم الصيام إلى الليل هل الليل داخل غير داخل إذن الغاية غير داخل لكن عندما تقول أكلت السمكة حتى رأسها هل الغاية داخله ولا لا؟ نعم لأن حتى الرأس ما أكل. حتى الرأس ما مفهوم هذا؟ طيب لكن الصحيح إفهموني دائما أقول لكم القول بالتفصيل هو الذي يصيب المفصل القول بالتفصيل هو الذي يفيد ماذا؟ يصيب المفصل ما هو القول بالتفصيل؟ القول بالتفصيل أننا أن نقول إلى طارة تفيد الغاية وطارة لا تفيد الغاية فهمتم؟ إلى طارة تفيد الغاية وطارة لا تفيد الغاية بماذا نعرف؟ بأنها داخلة أو غير داخلة. بماذا نعرف؟ نعرف بالقارنة فإذا دلت القارنة على دخول ما بعدها أو دلت القارنة على خروج ما بعدها عمل بها وإلا فلا فقد يقول قائل منكم كيف نعرف أن القارين دلت على دخول ما بعدها أعطني مثالا تقول مثلا لاحظ وركزوا معي جيدا قرأت القرآن من أوله إلى آخره عثمان قرأت القرآن من أوله إلى آخره هل إله هنا تفيد الغاية ولا ها؟ ما لك تفيد الغايه من اوله إلى آخره فهي تفيد الغاية يقول ربنا عز وجل ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزيدكم قوه الى قوتكم هل قوتكم داخل مع القوه التي زادها لكم الله ولا لا لا الجواب نعم اذن افاد الغايه ولا لا افاد الغايه اذن ويا قوم استغفروا ربكم يعني توبوا اليه وارجعوا اليه ثم توبوا اليه يرسل السماء المطر السماء عليكم مدرارا ويمددكم, ويمددكم لا هذه اخرى, هي أخرى. ويزدكم اخرى ويزيدكم قوه قيل المراد بالقوه شده على شدتكم الى شدتكم ويمددكم بماذا قوه الى قوتكم الى قوتكم يعني يزيدكم شده الى شدتكم ويمكن ان تكون إلى بمعنى مع ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا وينددكم قوة مع قوتكم مع قوتكم يعني مصحوبة مع قوتكم إذن هل إلى هنا أفادت الغاية ولا لا أفادت الغاية إذن المفروض ان نقول طارة تفيد الغاية وطارة لا وكيف نعرف ذلك نعرف ذلك بماذا بالسياق هل غاية داخلة أو خارجة إذا كانت داخلة خلاص وهناك من العلماء من قال إذا كان ما دخلت عليه دل على الجنس فهي داخلة وهناك من قال تدخل مطلقا وهناك من قال لا تدخل مطلقا هذا مهم الكلام في المسألة طويل والصحيح إن يقال النظر إلى القارينة النظر إلى القارينة هل داخلة ام غير داخلة فالقرينة هي التي تبين لك مفهوم طيب مفهوم طيب هذا الوجه الأول لالى وقد ذكرنا فيه ماذا الوجهين. الوجه الاش الوجه الى انتهاء الغاية انتهاء الغايه ما هو الوجه الثاني لحرف الى الوجه الثاني المعيه ان تاتي الى ومعناها مع، وبهذا قال الكوفيون وجماعة من البصريين في قوله تعالى إذ قال الحواريون قل ألا؟ لا من أنصار ي إلى الله؟ لا لا من أنصار ي إلى الله؟ من أنصار ي إلى الله. من أنصاري إلى هنا؟ قل ايه قال عيسى من انصار من انصار إلى الى الله فالشاهد اين هو الى من انصار إلى الى الله ما معنى من انصار إلى الى الله مع فالمراد به هنا مع وبهذا قال الكوفيون وجماعه من البصريين ومثلما يقولون الزود مع الزودي إبيلون الزود مع الزودي إبيلون شنو الزود الزود هي من ثلاثة إلى عشرة إذا كنت عندك من ثلاثة إلى عشرة إذا لهذا قال لك العلماء هذا متى يكون ممكن إدرع المصاحبة هل هناك ضابط قالوا نعم وذلك إذا ضمنت شيئا إلى آخره إذا ضمنت شيئا إلى آخره مثلا الزود مع الزود إبيلون الزود إلى الزود يعني ضمنت الزود إلى الزود يعني قطعة من الإبيل إلى قطعة أخرى إبيلون ذلك السعاء ممكن يكتمل لك النصاب إذا ضمنت شيئا إلى آخره أما إذا كان لا يدل على ذلك فلا يمكن أن يكون معناها معه. لا يمكن أن تقول إلى زيد مال يمكن؟ لا يمكن وتكون بمعنى مع مع زيد مال ممكن هذا؟ لا يمكن لماذا؟ لأننا نظرنا إلى الضابط فوجدنا أنه لا يتمشى مع الضابط إذا ضمنت شيئا إلى آخره فماذا تضم مع آخره؟ وكذلك قالوا أن يكون من جنسه غالباً طبعاً الزود إلى الزود إبنون هذا من أنصاري إلى الله الزود إلى الزود أي مع الزود هذا إلى بمعنى مع ولذلك يمكن أن تقول الزود مع الزود بدل إلى بدل إلى لأنك ضمنت شيئاً إلى آخر ضمنت شيئاً إلى آخر مفهوم؟ تضم شيئا إلى آخر إبل إلى إبل طيب هذا الوجه <تصفيق> الثاني ما هو المعنى الثالث للفظة إله المعنى الثالث التبيين التبيين وهي المبينة أن تأتي مبينة لفاعلية مجرورها المبينه لفاعليه مجرورها بعدما يفيد تاتي بعد ماذا مبينه لماذا مبينه لفاعليه مجرورها ستبين لنا فاعليه مجرورها لكن هذه تاتي بعد من تاتي بعد ماذا تاتي بعد ما يفيد الحب او ما يفيد البغض ما يفيد الحب أو ما يفيد البغض وفعله الفعل كيف يكون من فعل ما يفيد الحب أو البغض من فعل تعجب من فعل تعجبين أو من فعل ماذا أو من اسم تفضير من فعل تعجبين أو من اسم تفضير فهي التبيين كما قال الله عز وجل سيدنا يوسف لما راودته زليخه ب بفتح بفتح الزاي زايقه العلماء قلب المفسر بفتح بفتح الزاي ماشي زليخه زليخه زليخة فلما راودته زليخه انتن وطبعا شاع الخبر والنساء يتكلمن بذلك فلما علمت بمكرهن ماذا فعلت استدعتهن واعطتهن كما قالوا ثمرة لا تؤكل إلا بالسكين وزينت يوسف وأخرجته فقالت له خرج إليهن فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن دون أن يشعر وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصى امتنع ولئن لم يفعل ما امره به شوف شوف قله حياه ولئن لم يفعل ما امره به, به ليس جنن وهذا قسل او ليكون من الصاغرين قال بعض المفسرين هناك طي حذف الكلام هذا من محسنات بديعيه ايضا قال فطلبت منه النار ماذا طلبت منهن أن, ي... أن يتكلمن مع يوسف على أساس يطاوعها فكلما دخلت امرأة إليه تقول, تقول له تراوضه على نفسها لا على زليخه من أجل أن يطاوع زليخه فقال رب كنا واحده فأصبحنا جمعا هكذا بعض المفسرين، ثم قال ربي السجن أحب إلي مما؟, مما هذا الشعيد رب السجن أحب أحب ولهذا تقول أبغض من أبغض من هذه من لماذا نأتي بها للتبيين لمفعولية أو عفوا لفاعل المبنية لفاعلية مجرورها أحب الي مما منما, منما يدعونني اليه وكذلك تقول أبغض مما ابغض مما ليبين لك فاعليه مجرورها وهذا لا يكون الا بعدما يفيد الحب والبغض حب الله ماشي حب ال... قله حياه مفهوم آه. ومن عرف حب الله عز وجل لا يحب بشرا الا لله ولا كما يقال إنه يعبد شيء من هذا القبيل وهذا كفر ملعيذ بالله وهكذا تقول في ماذا بعد فعل يدل على الحب أو البغض من فعل التعجب أو من اسم التفضيل أحب هذا اسم التفضيل طيب هذا المعنى ايش ما هو المعنى الرابع للفظة إله ما هو المعنى الرابع للفضة إله المعنى الرابع أن تكون إلى مرادفه للام مرادفة لللام. والدليل قوله تعالى والأمر إليك والأمر إليك معنى إليك والأمر لك الأمر لك فإلى بمعنى ماذا؟ بمعنى اللام مرادفة اللام لأنها للغاية وَلَمْرُ إِلَيْكِ أي الأمر منتهن إليك إذا قلنا للغاية فإذا قلنا إلى للغاية لاحظوا ركزوا معي جيدا لتفهموا عن الغاية في هذه الآية فإذا قلنا للغاية أي الأمر منتهن إليك نحن لا نقطع أمرا دونك إليك أي منتهن إليك مفهوم هذا؟ وَلَمْرُ إِلَيْكِ أي لك وَلَمْرُ لك ولذلك تسمعون بعض المشايخ يقول في رسائله أحمد الله أو أحمد إليك الله سبحانه وتعالى أحمد إليك الله كيف أحمد إليك الله كيف أحمد إليك الله أي أنهي حمدي إليك أو أنهي حمده إليك أنهي حمده إليك إن يدل على ماذا نهايه الغايه غايتيش نهاية احمد اليك احمد الله اليك احمد اليك الله اي انهي حمدي او حمده اليك مفهوم هذا طيب ما هو المعنى الخامس طبعا انا اشير فقط هذه المعاني مفهوم ان شاء الله ما هو المعنى الخامس للفظة اله الجواب المعنى الخامس أن تكون إلى موافقة لفي موافقة في وهذا ذكره جماعة من النحات واستدلوا بقول الشاعر وهذا ضعفه بعضهم ولكن جماعة من النحات قالوا به فاستدل استدل بماذا ببيت من الشعر فلا تتركني أو فلا تتركني البيت بالوعيد كأنني فلا تتركني المهم الشاهد انه قال لي أتذكر البيت إلى الناس فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس هكذا إلى الناس الشاهد إلى الناس مطلي به القار أجربه الى الناس شاهد عندنا ماذا في الناس في الناس يريد كانه كانني في الناس كانني الى الناس كانني في الناس مطلي بالقار كانني في الناس فالشاهد عندنا فين الى الى ايش معناها في فلا تتركني بالوعيد كانني فلا تتركني فلا تتركني هكذا فلا تتركني فلا تتركني بالوعيد لانت ذكرته فلا تتركني بالوعيد كانني الى الناس مطلي به القار اجرب فلا تتركني بالوعيد كانني هذا البيت الذي يذكره العلماء هذا هو الشاهد وهو شرحه كثير من العلماء في الشواهد فلا تتركني فلا تتركني بالوعيد كانني الى الناس هذا هو الشهيد فلا تتركني بالوعيد كانني الى الناس مطلي به القار اجره كانه يقول كانني في الناس لا تتركني كانني في الناس كانني في الناس مشيء الى الناس اي بمعنى في كانني في الناس مطلي بالقار هذا المعنى كان ما هو المعنى السادس للفرط على، إلا. ها؟ إلى إلى إلى ها، إلا. أن تكون للابتداء إلى إلى أن تكون للابتداء، كقول القائل تقول تقول وقد عاليت بالكور فوقها تقول وقد عاليت تقول وقد عاليت بالكور فوقها ايسقى فلا يروى الي ابن احمر ايسقى اولا الشاهد اين هو فلا يبتدئ الشاهد عندنا فيه فلا يروى الي فلا يروى إليّ. اولا هل فهمت بيت تقول من يقول اين فاعل تقول يعود على ماذا لا يعود على الناقه يعني يقول قد عاليت الناقه ركبتها فتقول أيسقى من ما مرب هنا لاحظوا السقي هنا مش مقصود بها سقي الماء الركوب السقي بمعنى الركوب هذا على من يقول بالمجاز هذا معنى من يقول بالمجاز فهو مجاز أيسقى، أيسقى، وقوله فلا يروى إليَّ ابن أَحمر إليَّ بمعنى مني، فلا يروى إليَّ أي مني، فإليَّ هنا بمعنى إيش؟ الابتداء. معناها الابتداء. لأن السقي أو السقي هنا معناها الركوب. فما عثمان؟ ما هو المعنى السابع للفضة إله؟ للفضة إله؟ الجواب المعنى السابع تكون موافقة لماذا عثمان عند موافقة عند؟ كقول القائل أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أم لا سبيل إلى الشباب وذكره؟ أشهى إلي من الرحيق, الرحيق السلسلي أم لا سبيل إلى الشباب وذكره هذا يتأسف ويتألم أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي إلي إيش معناه هنا هنا ماذا تقول في معناه عند تضع محلها عند أم لا سبيل الى الشباب وذكره اشها عندي اشها عندي من الرحيق والسلسبي السلسبي يعني الفوم هذا فيه اشكال ها ما هو المعنى الثامن الان ما هو المعنى ها ما هو المعنى الثامن لنظه الى او لحرف الى أن تكون للتوكيد تكون إلى ويراد بها التوكيد ما معنى التوكيد؟ يعني ان تكون زائدة هذا معنى التوكيد يعني الزائدة وقد أثبت ذلك الفراء مستدلا بقراءة بعضهم هناك قراءة تقول فجعل فئدة من الناس تهوى تهوى بفتح الواو فجعل افئده من الناس تهوى سيدنا ابراهيم يدعو فجعل افئده من الناس تهوي ولكن قراءه, قراءة بعضهم تهوي ته بمعنى تهوى بماذا بفتح الواو فجعل افئده من الناس تهوى اليهم فتكون اله هنا بمعنى هذا ماذا؟, ماذا تكون هنا زائده تهوى اذا قلنا على هذه القراءه تهوى واذا بقيت تهوى على معناها ولذلك خرجت على تضمين تهوى بمعنى تميل تميل فجعل افئده من الناس تهوي اي تميل اليهم تميل اليهم او ان الاصل تهوي بالكسر لكنها قربت الكسر فتحه وقربت الياء الفه كما نقول رضي ونقول رضى رضى وأقيل في هذا كلام آخر لعله في المرحلة الثانية إن شاء الله فالشاهد عندنا أنها تكون هنا زائدة أنها تكون زائدة فاجعل فئدة من الناس تهوي أو تهوى هذا هو المعنى كم الثامن والاخير هذا هو المعنى الآخير إذن يليه ماذا ويامن وإلى وعن كم ساعة الآن؟ طيب ونصف الآن ساعة ونصف نضيف نصف آخر إن شاء الله هل تصبرون؟ طيب عندنا الحرف الثالث من حروف الجر وهي عن أو هو عن طبعا طارت اقول وهي وطارت اقول وهو أنا سبقا قلت لكم على أن الضمير إذا توسط المذكر والمؤنث جاز في وجهان كما سيأتي إن شاء الله إما أن يعاد بصيغة التذكير وإما أن يعاد بصيغة التأنيث ماذا؟ طيب الحرف الثالث ما هو؟ عن كم عن من معاني اولا ليكن في عمكم على أن عن تأتي على ثلاثة أوجه والذي يهمنا من الأوجوي هنا وجها واحدة الذي يهمنا هو وجه واحد ما هو؟ الوجه الأول هو الوجه الأول؟ كونها حرفا حرف جرم كونها حرف جرم كونها حرف جرم في المرحلة الثانية سنذكرون إن شاء الله الوجه الثاني والثالث الآن يفهموني الوجه الأول لا يفهموني الوجه الأول وطعام الكبار سموا للصغار، الوجه الأول ما هو كونها حرف جر إذن أنت يعني يفهم لي هذه حرف الجر وفهم معانيها إذا فهمت هذا أنت رجل طيب كم لي عن من معاني كم لي عن من معاني التي هي حرف ج ومن اوجه لها عشرة معاني عن لا عشرة معاني هل لا زلت تريد أن نذكر لك الأوجه الثلاثة طيب اذا اكتفي بالحرف واكتفي بأوجه الحرف فالحرف له معنى كم عام يعني الحرفيه لها معنى كم 10 ما هو المعنى الاول المعنى الأول المجاوزة المعنى الاول المجاوزه طيب انا احب ان اسال سؤال عندما نقول المعنى الاول المجاوزه ما هي المجاوزه اولا ايش هي المجاوزه وذكروا لي ما معنى المجاوزة لغة المجاوزة في اللغة هي البعد يقول له جاوزني أنا يعني بتاعد عني أنا بتاعد عني أنا ولذلك يقال فلان تجاوز فلانا معنى تجاوزه يعني ابتعد عنه بعد عنه ولذلك يقول فلان ممكن أن يدرك فلان في الدراسة لا لا يمكن أن يتجاوزه تجاوزه تجاوزه معنى تجاوزه يعني ابتعد عنه فاذا ما معنى المجاوزة في اللغة <تصفيق> البعد وما معنى المجاوزة استراحا المجاوزة استراحا ركزوا معي في هذا التعريف وهو سهل إن شاء الله هي مجاوزة جرم عن جرم وتعديه عنه مجاوزة جرم عن جرم وتعديه عنه اعيد التعريف مجاوزة جرم عن جرم وتعديه عنه مجاوزة جرم عن جرم وماذا آخر وتعديه عنه طيب البرد مجاوزة جرم عن جرم وتعديه عنه ركزوا معي جيدا او قل بعد شيء عن المجرور بعد شيء عن المجرور بعن بعد شيء عن المجرور بعن بواسطة مصدر الفعل بعد شيء عن المجرور بعن بواسطة مصدر الفعل الآن كتبتم الحقائق الحقيقة الأولى بعد أو مجاوزة جرم عن جرم وتعديه عنه أو بعد شيء بعد شيء عن المجرور بواسطة مصدر الفعل, الفعل. فيا عثمان كتبت الحقيقتين طيب ركز معي في المثال اذا قلت راميت راميت السهم عن القوس ويجوز هنا وجهان يجوز ان تقول رميت بكسر الميم كما يجوز ان تقول رميت ستاتي القاعده ان شاء الله عندما نصل للمقصور او لعله في المرحله الثانيه ولهذا اذا سمعت احد يقول لقيت او لقيت رميت او رميت لا تظن انه قد لحن طيب قل مثال لقيت او رميت السهم عن القوس عن القوس السهم جرم ولا ماشي جرم جرم ذات ذات جرم ذات ولهذا يقال الأجرام السماوية ذوات ذوات هذا جرم هذا جرم ولهذا يقولون كل ما له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرات كل ما له جرم ولهذا يشترط في الوضوء من شروط الوضوء ازاله ما يمنع وصول الماء الى العضو ازاله الجرم الجرم. يعني اذا كان مثلا شيء عنده جسم جرم ذات يغطي يغطي ما دام يغطي إذن هو جرم ها مانع جرم فمثلا السهم ذات ولا القوس ذات ولا قلنا قلنا ماذا قلنا مجاوزة جرم عن جرم وتعديه عنه رميت السهم عن القوس تعديه عنه عن القوس مفهوم او بعد شيء عن المجرور به بعد شيء بماذا بواسطه مصدر الفعل هذا لعله عندكم صعيب شويه لا لو مش صعيب ركزوا معي وسترون ان شاء الله فقولنا بعد شيء عن المجرور بيعا اين المجرور بيعا القوس القوس, القوس. القوس. عن القوس بواسطه مصدر الفعل اين مصدر الفعل يا عثمان مصدر الفعل ما اين هو الرمي الرمي مصدر الفعل هو الرمي فلذلك قلنا بعد شيء عن المجرور والمجرور هو القوس بواسطة مصدر الفعل وهو الرمي رمي رمي رميا هو مصدر مصدر الفعل مفهوم هذا؟ إذن التعريف واضح مفهوم هذا؟ طيب ما هو المعنى الثاني للفظة عن طيب هذا يكفيكم إن شاء الله ما هو لأن لا نتوسع أكثر ما هو المعنى الثاني للفظة عن الجواب المعنى الثاني للفظة عن تأتي بمعنى البدل تأتي عن بمعنى البدل والدليل على ذلك قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس عن نفس ما المراد بعن هنا ماذا يراد بعن يراد بالبدلية أي واتقوا يوم كأنه قال واتقوا يوم لا تجزي نفس بدل نفس واتقوا يوم لا تجزي نفس عن أي بدل نفس يفهم هذا لا تجزي نفس بدل نفس لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي جاءت للنبي النبي تسأل قالت يا رسول الله أمي ماتت عليها صيام نظري في صحيح مسلم امي ماتت عليها صيام نظري أفأصوم عليها عنها قال صومي عن امك ما معنى صومي عن امك بدلها صومي بدلها عن امك اي بدلها فلربما قراتم الحديث لكن لم تمعنوا النظر في معنى عن صومي بدلها كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها صومي بدلها إذن هذا واضح إن شاء الله كم المعنى هذا <تصفيق> ثاني ما هو إذن المعنى الثالث لعن المعنى الثاني الثالث الاستعلاء تاتي عن بمعنى على يقول ربنا عز وجل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه ما معنى عن يعني يجاوز نفسه اي على نفسه سبحان الله ركزوا معي جيدا قال بعض السلف كالحسن البصري وغيره اذا رايت رجلا يضيق على اهله داخل البيت فاعلم انه لا فأعلم أنه ليس صادق مع الله ولهذا قال فإنما يبخل عن نفسه وعن بمعنى ماذا؟ ما المراد بعن عن هنا؟ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه من الشواهد التي تحفظ هنا شاهد معروف دائما كل طالب علم قرأ النحو إلا واحد هذا الشيء. لاه ابن عمك بضم منه. ويجوز لاه ابن عمك. الله ضرب ابن عمك. لاه ابن عمك. اكتب هذا البيت هذا من الشواهد التي يستدلوا بها العلماء نح. لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب. هذا الصدر. لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب. عني هذا هو الشيء لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني ويجوز فتخزوني لاه لاه ابن عمك معناه لله ضر ابن عمك لا أفضلت في حسب عني معنى عني عليا ولا انت ديان يعني الديان هو المالك ولا انت مالك فتسوسني ولا انت مالك فتسوسني وهذا واضح ولا لا ولذلك ماذا نقول هل نقول افضلت عليه ام نقول افضلت عنه افضلت عليه ولا يقال افضلت عنه لكن كيف هنا لأن كما سبق قلنا لكم بان هذا معناه لإستعلاء. لا إبن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزن. يعني أنت لاستمال كيف تسوسني. واضح في إشكال. طيب إذن كم المعنى هذا؟ أي نعم ما هو المعنى الرابع؟ معنى الرابع اللي عن؟ المعنى الرابع أن تأتي عن للتعليل أن تأتي عن للتعليم طيب ما مثاله مثاله قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم <تصفيق> انزع هذا اشعال الضم لا لا آخر آخر وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه وما كان استغفار إبراهيم لا يجوز الاستغفار للمشركين وللأسف نسمع الأهل الحكام يترحمون على الكفر الذين ماتوا على الكفر وانهم كانوا يحاربون دين الله في رسائلهم ولكن لا يلتفتوا إليهم للأسف طبعا المشايخ يقول لما مات هذا منضلة, منضلة. ها؟ منضلة. منضلة. وقال أرجو أن, أن يكون أن ينفع الله عز وجل أن يفعل هذا, هذا كله غير صحيح <تقلت عن باباك> <ها؟ تقلت عن باباك> وقالوا أيضا لما مات باباهم كثير من الناس قالوا صلى الله عليه يرحمه في جهنم من باب التهكم صلى الله عليه يرحمه في جهنم من باب فبشرهم بعذابنا لعنة الله عليهم المهم الشاهد عندنا قال وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده عن موعده وعدها فعن هنا لماذا للتعليل, للتعليل اي لاجل موعده هذا معنى لاجل عده وعده بها وهذا كما قال الله عز وجل وما نحن بتارك الهتنا عن قولك معنى عن قولك من أجل قولك نترك آلهتنا من أجل قولك وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك ما هو المعنى الخامس للفظة عن لعل الخامس الآن الخامس أن تكون مرادفة بعد مرادفة بعد والدليل قوله تعالى عن قليل عن الأصل عن ما عن ما قليل عن ما قليل مرادفة بعد عن ما عن أي بعد عن بمعنى بعد مرادفة بعد عما قليل أي بعد قليل عما قليل أي بعد قليل وكما قال الله عز وجل من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه المربي عن هنا بمعنى بعد بدليل أنه صرح به في مكان آخر فقال سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه من بعد مواضعه فعن بمعنى بعد لذلك صرح بها هنا كما قال ربنا عز وجل لتركبن طبقا عن طبق إيش عن طبق بعد طبق بعد طبق لتركبن طبقا عن طبق اي بعد طبق يعني معنى طبق حاله بعد حاله نتركبن حاله بعد حاله ايش هذا معنى نكمل هذا المعنى السادس المعنى السادس لعن تاتي للظرفيه تاتي للظرفيه وهذه للظرفيه يستدل لها العلماء ببيت اختلفوا من قائله وذكروا أشخاص لا يهمون الآن نحن فقالوا واسي وآسي وآسي صراط الحي حيث لقيتهم واسي صراط صراطه الشرفاء شرفاء الحي كبراء الأسياد وآسى وهذا هذا البيت آسى وآسى صراط الحي حيث لقيتهم وآسى وآسى هذا بيت من الطويل وآسى صرّت الحي حيث لقيتهم هذا من الطويل نعم البحث الطويل وآسى سرات الحي حيث لقيتهم ولا تكو عن حمل الرباعة ونية وآس صراط الحي حيث لقيتهم ولا تكو عن حمل الرباعة وانية وانية طيب ماذا نفهم من هذا البيت آس يطلب منك أن تقدم المواسع شنو هي المواسع ما هي المواسع المساعدة لي من المساعدة لي من تقدمها تقدم المواسع وتقدم المساعدة وتقدم العزاء لمن <تصفيق> للشرفاء والعظماء والكبراء وما معنى الرباعة أو الرباعة الديا الديا ها هو يقال فلان على رباعه قومه معنى على رباعه أي سيد قومه سيد قومه هذا معنى الرباعة لا هذا معنى الربع فماذا؟ يعني سيد قومه الموانية يعني لا تكون ضعيفة الوانية هو الضعيف لا تكون ضعيفة كأنه يقول لك حاول أن تساعد الأسياد الذين يجمعون الأموال لسداد الدية ولا تكون متأخرا ضعيفا أعينهم بما استطعت ولا تكن كسولا ضعيفا وأنت تستطيع أن تعينه يعني عين أصحاب الرئاسة والسيادة وقدم لهم يد المساعدة لمن تقدمها لأشراف القوم لأشراف قبيلتك كما لقيتهم أو كلما لقيتهم قدم لهم هذا هذا ممكن البيت يعني إذا عربنا البيت لعله يأخذ لنا الوقت وآسي الواو المهم طبعا بحسب ما تقدم لأنها قصيدة طويلة وآسي آسي إيش مقعوا في الإعراض أي نعم في الأمر آسي في الأمر مبني على ماذا مبني على حذف حرف العلة أي حرف من هنا حذيف ها؟ أي حرف الياء والدليل على أن الياء هي التي حذفت ما هو الدليل الكسرة دليلة عليها وآسي لأن السبوية ماذا يقول؟ يقول الكسرة تعتبر ياء صغرى افهموا هذا هذه فائدة أن السبوية يعتبر الكسرة ياء صغرى كما يعتبر الضمة صغرى كما يعتبر الفتحة الفا صغرى فاذا آسي في الأمر مجزوم ولا مبني على كل على الكساء ولا على السبوي مبني على ماذا على حذف حرف العله ما هو حرف العله الذي حدث من هنا ما هو اليا وأين فاعل فاعل ضمير ضمير مستتر فيه قدره لي انت واسي انت صلاته الصلاه قلنا هما الشرفاء والاسياد تمام مقاف الاهرام عثمان صارت تمام مقاف الاهرام مفعول به ومفعول به كيف يكون منصوب صارت القومي صارت مضاف والقومي مضاف اليه والمضاف طبعا يكون على حسب ماذا على حسب موقعه في الجمله اذا كان العامل الذي يطلبه مرفوعا فهو مرفوع اذا كان العامل الذي يطلبه منصوبا فهو منصوب اذا كان العامل مجرور فهو مجرور لكن مضاف اليه كيف هو حكم لا هذا مضاف المضاف اليه له حالة واحدة لا تتغير لا الجر عنده حالة واحدة الجر هل ممكن تقول باسم الله باسم الله مجرور. غلام زيد ولا تقول غلام زيدا غلام زيد إذا المضاف اليه له حالة واحدة دائما مجرور ها؟ ولذلك ابن مالك المقاء والثانية شنو المراد بالثانية مضاف إليه والثاني يجرر حالة وحدة حكم واحد والثاني يجرر فلذلك قلنا صراط زي القومي صراة القومي و... وس... واسي صراط الحي, آه الحي. آه طبعا آه الحي الحي أو القومي شيء آخر فالحي أيضا مضاف إليه مجرور بالكسرة حيث ما موقعه في الاعراب حيث نظر في مكان وإذا كانت ضرف مكان في محل ماذا؟ في محل صغير مفعول ياشي؟ مفعول فيه وبماذا تتعلق؟ تتعلق بماذا بالفعل السابق؟ شو هو الفعل السابق؟ آسي آسي لقيتهم لقيت فعل وفاعل ومفعول إذا شئنا المعربة إعراض مختصرة أما إذا شئنا المعربة لقية وحدها والتاء ضمير متصل في محل رفع وحدها والهاء ضمير متصل منف في محل مفعول به بوحدها والميم علامه داله على جمع الذكور للعقلاء ها قل لقيتهم قل ايضا فعل وفاعل, وفاعل ومفعول ولا اه ولا الواو للعطف مبني على الفتح لا ناهية لا نهيه ان لا نهيه تكون جازمه ولا تكو فهو نجازمة وتكو في المضارع لماذا ناقص ولا تام ناقص لانه لو كان تاما يكتفي بالمرفوع ولو تماما برفع يكتفي وما سوىه ناقص متعلق بماذا ولا تكو ولا تكو لماذا حذفت النون حذفت التقاء الساكنين فقط او نقول حذفت للتخفيف حذفت النون لا لا ولا للتخفيف عفوا هنا حذفت للتخفيف واسم تكون اين هو ولا تكون لان قلنا تكون هنا ناقصه اين اسمها اسمها ضمير مستتر قبره ولا تكو انت ولا تكو انت نعم عن حملي عن حملي جرم جرم بماذا يتعلق متعلقان بوانية متعلق متعلقان بوانية ها؟ ولا تكون وانيا لأنها إما أن يتعلق بالفعل أو بما يشبه الفعل اسم الفاعل اسم مفعول المصدر كلهم يصحوا التعلق بهم الرباعة واني الرباعة مضاف إليه مجرور بماذا بالكسرة وانيا ما موقعها في الإعراب من يقول لي وانيا ما موقعه في الإعراب من؟ وانيا ما مقاف الاعراب وانيها خبر تكون وكيف يكون خبر منصوب واما الالف فللاطلاق فهم هذا طيب اذا هذا اعراب البيت هذا اعراب البيت ثم قلنا ما هو المعنى ايش الان السابع او الثاني المعنى السابع لمن لعن تكون مرادفة مرادفة من تكون مرادفة من يقول ربنا عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده كيف عن عباده يتجاوزهم لا يقبل التوبة من عباده فعن هنا بمعنى من كما قال عز وجل أولئك الذين يتقبل عنهم، عنهم كيف يتقبل عنهم؟ يعني منهم، فعن بمعنى إيش؟ بمعنى من؟ فإذا لم تفهم معاني من ومعاني عن، بل ومعاني حروف الجر كيف تفهم كتاب الله عز وجل؟ كيف تفهم كتاب الله؟ الواحد يأخذ الكتاب و يعني ما شاء الله يلقي دروس ويشرح القرآن أنت عندما تشرح معنى إنك تقول هذا مراد الله فاحذر ولذلك اقرأ كتاب إعلام الموقعين إعلام الموقعين إعلام الموقعين عن رب العالمين أو إعلام الموقعين عن رب العالمين يعني معنى إنك تعلم بأنك أنت توقع على رب العالمين هذا هو مقصده أو أعلام الموقعين الذي ينبغي أن يوقع أعلام الأعلام مفهوم؟ طيب قل كم المعنى ذكرنا؟ السابع السابع إلى الثامن المعنى الثامن أن تكون مرادفة الباء أن تكون مرادفة الباء والدليل قوله تعالى وما ينطق عن الهوى ينطق عن الهوى ما يمكن ما يمكن يعني معنى بالهوى وما ينطق بالهوى وقد جعل بعض المفسرين عنونا على حقيقتها قال يمكن تكون عن الهوى ولكن ركزوا فيها وما ينطق بالهوى إن هو الوحد إن هو إلا وحنا وما ينطق عن لا ومعنى ماذا وما ينطق النعم بمعنى الباء هذا المعنى الثامن ولا التاسع تاتي بمعنى الاستعانه الاستعانه وامثل له بن مالك برميت عن القوس رميت عن القوس وايضا رميت بالقوس وهما مثالان حكاهما الفراء وحكى بعضهم رميت على القوس فيكون الاستعلاء هنا حسيا يكون الاستعلاء في المثل حسيا ولكن الحريري أنكر رميت بالقوس الحريري أنكر ركزوا هنا الحريري أنكر رميت بالقوس لماذا فإذا سئلتم لماذا انكر الحرير مثال رميت بالقوس بماذا علل, إنكاره بماذا علل إنكاره بماذا تجيب تقول لأنه قال لا يقال ذلك إلا إذا كانت القوس هي المرمية بالقوس يعني استعنت بالقوس أو رميت القوس أو رميت بالقوس معنى أنك رميت القوس فحذف الباء رميت القوس لا يقال رميت بالقوس إلا إذا كانت القوس هي المرمية وليس أنك ترمي بها فلذلك أنكرها لهذا المعنى كم بقي من المعنى؟ المعنى العاشر المعنى العاشر لعن أن تكون زائدة للتعويض أن تكون زائدة للتعويض التعويض من ماذا؟ من أخرى مشذوفة قل هكذا أن تكون زائدة للتعويض من أخرى محذوفه هذا هو هذا هو التعريف أن تكون زائدة للتعويض من أخرى محذوفه طبعا أنا أعطيكم مثال وسطرون تقول فهل لا فهل لا التي فهل لا التي عن بين جنبيك تدفع فهل لا التي عن بين جنب جنبيك تدفع ماذا أراد <تصفيق> هذا مثل أراد فهل لا تدفع عن التي بين جنبيك فأين عن التي وقال فهل لا التي <تصفيق> حدف عن حدف عن الأولى وعوض عنها أخرى أين هي التي عوض عن فالأصل سهل عن التي عن التي بين جنبيك ولكنه لما حذف الاولى ماذا فعل عن حذف عنها يعني عوض عنها أخرى عوض عنها اخرى فلذلك قال فهل التي عن جنبيك تدفع أي فهل لا تدفع عن التي بين جنبيك تدفع عن التي فحذفت عن من أول الموصول وزيدت بعد الموصول اين الموصول التي المفروض أن تكون عن بعد الموصول لكنك حذفتها وزدتها بعد الموصول مفهوم هذا في إشكال والله تعالى أعلم وأحكم وأستسمح لأنني تعب جدا ونسألكم الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نص